سبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ان إنه لا يحب المعتدين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنه نرحمه الله قريب من المحسنين ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا يخرج